شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى وكان هذا المجلس في عشية الإربعاء للتاسع عشر من جماد الآخر لعام واحد بعد الأربعمائة والألف من النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى المشتهرون بالتفسير من الصحابة اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم, منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فلنترجم لحياة علي بن ابي طالب مع هذين رضي الله عنه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه هدى أما بعد ف... فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أشهر من فسر أو اعتنى بتفسير القرآن وبحفظ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم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 إن أشهرهم في الاشتغال بالتفسير عثمان وعلي أو بالقراءة كذلك ولذلك ذكر الذهبي في كتابه طبقات القراء عثمان رضي الله عنه في أول الطبقة الأولى من طبقات القراء ذكره قبل علي رضي الله عنه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 عن الثلاثة الأولين وأدخل فيهم أثمان هنا لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة أو بأمور الخلافة وبأمور الفتح كذلك حيث, كان يرسل حيث كانوا يرسلون الجيوش إلى فتح البلاد كانت شغالهم بالجهاد وبتدبير شؤون الخلافة والولاية عائقا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 للاشتغال الاشتغال هؤلاء بالنقل يعني ببنقل الرواية، بالتفسير نظرا لكثرة العالمين يعني يقصد من الصحبة بالتفسير فكانوا لا يحتاجون إليه إلى أن يبينوا هؤلاء لهم كانوا يعلمون التفسير ويشتغلون به أكثر.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 قد أيضا عرف بهذا عثمان ومن ثم ذكره الذهبي في أول طبقات القراء ولكن مصنف اقتصر على ذكر عليه لأنه قد يكون أشهر وعقبه بترجمة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين لأنهم بلا شك كانوا من أعرف الصحابة بتفسير كتاب الله وبتلاوه كتاب الله عز وجل ثم نبدا بذكر ما يتعلق بعلي رضي الله عنه قال رحمه الله أولا علي بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه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 هذا الكلام يعرف المصنف بعلي رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأول من آمن به من قربته هذه لا خلاف فيه ولكن ما الخلافة وقع هل هو أول, أول من آمن به على الاطلاق أم أن أبا بكر رضي الله عنه اول من امن به على الاطلاق ف... الذي يظهر ان أبا بكر رضي الله عنه اول من امن بالرسول صلى, صلى الله عليه وآله وسلم على الاطلاق من الرجال وان عليا كما قال المصنف هو أول من امن بالرسول صلى الله عليه وسلم من قرابته وكذلك من الصبيان فلا تعارض في الأولية من هذا الباب ومن هنا تجتمع النصوص التي جاء فيها أن بعض الصحابة كان يقول إن عليا أو إن عليا أول أول من أسلم فيقصدون الأولية من هذه الحيثية إما أن يقصدون الأولية من القرابة أو الأولية من أي من الصبيان وكذلك قد يقول بعضهم هذا بناء على علمه أن هذا هو منتهى علمه أن علينا هو أول من أسلم على حد علمه ولم يعلم أن أبا بكر أسلم قبله ما؟ و كنياته رضي الله عنه أبو الحسن لأن... لأن لأن من أولادي الحسن رضي الله عنه وكذلك كنياته أبو طراب كناه بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء يوم إلى فاطمة فعلم أنه حدث شيئا بينها حدث حدث شيئا بينه وبين علي أي أنها قد غاضبت عليا رضي الله عن علي فعلم أنه في المسجد فذهب إلى المسجد فوجد علينا رضي الله عنه قد نام وقد علق التراب بجسده رضي الله عنه فأخذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب, قم أبا قم أبا تراب فكانت هذه كنيه من أحد الكنة أو أحد الكنيتين إلى علي رضي الله عنه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 ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لا. بدأ المصنف يذكر شيئا من فضائل علي رضي الله عنه وقد بين من فضائله أنه قد شهد الغزوات المشاهد الغزوات كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد أنزل فيه في غزوة بدر قوله تعالى في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم في ربهما هذان خصمان اختصموا في ربهم، كما جاء من حديث أبي ذر في الصحيحين أنه قال أنزلت في علي رضي الله عنه وفي من اختصم معه من الكفار الوليد الوليد بن عتبة وشيبة ابن ابن ربيعة ومن كان يعني معهما من, من, من الذين خرجوا لمبارزة علي رضي الله عنه وهذا يدل على فضيلة علي رضي الله عنه وكذلك يكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آلس قد جعلوا خليفة على أهله وقال هذه المقولة التي حق في نفسها أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي احتج الروافض الغلا بهذا الحديث على أن علي يعني كان مستحقا للنبوة والرسالة والذين غلو منهم غلوا شديدا قالوا إن علي كان أحق بالرسالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعضهم قال بل هو أنزل أو أوحي إليه بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال الشيخ هنا في شرحه أنه كان بمنزلة هارون أنه كان رجل الله عنه بمنزلة هارون من موسى في خلافاته في أهله لا في الخلافة المطلقة كما زعمت الرافضة ولذلك يعني سأل علي الرسول صلى الله عليه وسلم أتدعوني مع النساء والصبيان وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم يبين له منزلته وفضيل وفضيلة عمله هذا أما طرد أن تكون مني من منزلة هارون من موسى أي في الخلافة في, في الخلافة على أهله صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني هذا من باب بيان الفضيلة لعلي وليس ولا يعني هذا أن عليا أن عليا رسول أو أنه يعني نبأ أو جاءته الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وف هذا أبعد من هذا النص ليس فيه أي شيء يحرم هذا كما يعني زعم الروافض الغلاب قال رحمه الله تعالى ونقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفتان النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند المتأمل من المثالب نعم هذا يعني واضح ومعروف لمن تتبع كلام هؤلاء الروافض وكذلك لمن تتبع كلام النواصد أي الخوارج فكلا الطائفتين قد ناصبوا عليا رضي الله عنه العداء وإن كان الروافض يزعمون الولاء لهم ومن في الحقيقة أعداء لهم ليسوا أولياء وإنما وليه الله ورسوله والذين آمنوا فعليهم رضي الله عنه لم يحبه لم يحبه حبة صادقة إلا المؤمنون إلا المؤمنون حقا من أهل السنة وأبغضه بغضا واضحا يعني ظاهراً والخوارج بل حكموا عليه بالكفر ومع الروافد ان تعوا محبتهم هم كذبه ومن يعني غرر به منهم فإنه فان محبته لعلي من جنس محبه النصارى للمسيح عليه السلام هي محبه من محبة قائمة على الولو وعلى التنطع وعلى طرق النصوص الدالة على فضله حقا واختلاق نصوص أخرى هي من بنات أفكارهم كما اختلق النصارى في حق المسيح عليه السلام أقوالا أقوالا شنيعة ف. اختلقوا أن المسيح هو ابن الله ثم قالوا هو الله أو قالوا ثالث أو قالوا ثالث وثلاثة. وكذلك اختلق الروافض من المناقب المزورة على عليه ما لا يعلم إلا الله مما قد يكون فاق ما اختلقه النصارى في حق المسيح فزعموا أن صوت الرعد وصوت وصوت عليه وأن علي رضي الله عنه في السحاب فوق يعني كانوا أردوا أن فوق السماوات وبلغ القلوب ببعضهم أنه ادعى صفات الربوبية في علي كما يعني يظهر هذا من هذا النشيد الشركي البدعي الوثني الذي يروجون له الآن على منتدياتهم وقد ذكروا في هذا ما يشيب له الولدان فالدعو أن علي وفاطر السماوات والأرض أخذوا يناجو يناجون علي رضي الله عنه يا علي يا فاطر السماوات والأرض يا علي يا مكور السماوات والأرض يا علي يا خالق الجنة والنار رأيتم هذا الغلوة الشنيع فاق غلو النصارى في المسيح فإن النصارى في الغالب ما ادعوا صفات الربوبية المسيح بل ادعوا له فقط الإلهية أو دخلوا في هذه الفلسفة البدعية أنه ثالث ثلاثة وأنه هو ابن الله إلى آخر ما قالوا لكنهم ما صرحوا صراحة بأنه له صفات الربوبيه أنه الخالق وأنه الرازق وما قالوا هسأ ومن ثم غلات الروافض هم من أخبث خلق الله عز وجل وصدق الشعبي رحمه الله تعالى لما قال لو كانوا لو كانوا طيرا لكانوا رخما ولو كانوا دوابا لكانوا خمرة يعني لو كانوا من جنس الطير لكانوا أخبثوا الأمان وع 매� mind pure هو الرخما ولو كانوا من جنس الدواب لكانوا من أخبث أو من أحقر الدواب وهم القمر لكانوا خمرة لا يعقلوا نعم شيء كمثلة الحمار يحمل أصفارة ف يعني بارك الله فيكم فعليهم رضي الله عنه هو غني عن محبت الرافض الكاذب وكذلك هو بريء من طعن النواصب وهو رضي الله عنه في اعتقاد أهل الحق الخليفة الراشد الرابع من الفلفاء وأفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان على حسب ما اتفق عليه جمهور أهل السنة فالخلاف وقع بين أهل السنة في التفضيل بين علي وعثمان لم يقع خلاف بينهم في الخلافة فالسلفيون أو أهل السنة متفقون بلا خلاف على أن علي هو الرابع في ترتيب الخلافة يعني لم يختلفوا هل هو أحق بالخلافة من عثمان أم لا لا لم يختلف بل اتفقوا على أن عثمان أحقوا بالخلافة ولكنهم اختلفوا في التفضيل لم يختلفوا في بالخلافة آه. وهذه نكتة هامة ينبغي أن ينتبه إليها ولذلك ذكر إمام أحمد وحزركم ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أن من ادعى في ترتيب الخلافة أن عليا وقبل فهو فأضل من حمار أهليه وأقر هذا الكلام الشيخ بن وصيمي رحمه وتعالى كان في شرحيه على العقيدة الوسطية قال رحمه الله تعالى واشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان امير المؤمنين، حتى كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن امثله ومن أمثلة النحويين قضيه ولا ابا حسن، ومن أمثلة النحويين خضية ولا أبا حسن لها. يعني ما زال المصنف يستطرد في ذكر مناقب علي رضي الله عنه فبلا شك كان رضي الله عنه مشهورا بالشجاعة وقد ذكرنا مثالا على هذا فيما صنعه في غزوة بدر. لما طلب بعض المشركين من مشرك قريش أن يخرج لهم هو واحد من الصحابة أو بعض الصحابة لمبارزتهم فخرج علي رضي الله عنه وأيضا كان رضي الله عنه مشهورا أو كان يلقب بحيدرة من فرط شجاعته رضي الله عنه حيدرة الأسد حيدرة اسمه أسماء الأسد ف فكان رضي الله عنه يتمثل بهذا في شعره إظهارا لشجاعته رضي الله عنه وكذلك من أدلة شجاعته رضي الله عنه أنه لما أتي بهؤلاء الذين ادعوا الألوهية فيه وهم السبعية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي اجج نارهم وأمر قنبرا مولاه أن يؤجج له النار ولما أبى هؤلاء السبعية الرجوع عن قولهم أحرقهم رد عن الأمثالهم وإن كان ابن عباس رضي الله قد خالفهم في مسألة التحريق كما جاء هذا في الصحيحين قال كنت أود لو أن علي لو أن علي قتلهم ولم يحرقهم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل بدّل دينه وفقتلوه فأمر بالقتل لم يأمر بالتحريق ولكن عليا اجتهد في هذا من باب السياسة الشرعية كما أشار إلى هذا ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحقمية وكان رضي الله عنه فعل هذا باب التعزير لهؤلاء مع قامت حد الرد عليه رد عن لهم لشدة ما تفوه به لأنهم قالوا قولا عظيما يعني يوافق ما قاله النصارى المسيح عليه السلام مما أدى بمجال علي لا يتوان عليه عن هذا وهذا من شجاعته ومن حرصه على التوحيد. ها. وكان عمر رضي الله عنه كما ذكر المصنف هذا يعني روي عنه لو كان يعني يقول أو يتعود من معضلة أي من مشكلة مثلهمة. المعضلة هي المشكلة العويسة. التي لا حل له إلا عند قلة فأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على كتاب أبيه فضاء للصحابة وكذلك البياقي في المدخل إلى السنن سعد في الطبقات هذا الأثر العمر وقد جاء من طريق سعيد ابن المسيب أو سيب على قوم اخر عن عمر رضي الله عنه ويشهد لصحه هذا الاثر ما قد جاء في الصحف البخاري عن عمر ايضا انه قال اقضانا علي اقضانا علي فشيد له لأنه كان أعلم الصحابة بالقضاء ويستلزم من هذا أنه بلا شك يعني كان يستعين يستعين بعمر وكان يقدمه عمر في حل الأقضية المشكلة المغضلة كما جاء في التفسير. قال رحمه الله تعالى وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا نثبت عن علي لم نعدل به وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن؟ فعن علي بن أبي طالب كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فابى إلا بشروط لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس ثم بويع بالخلافه بعد عثمان حتى قتل شهيدا بالكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه. هذا الأثر الذي استشهد به المصنف رحمه الله تعالى في قوله علي سالوني سالوني عن كتاب الله قد أخرجه بهذا اللفظ إذ عبد الرزاق في مصنفه من طريق وهب من طريق معمر عن واهد بن عبد الله عن أبي الطفيل رضي الله, رضي الله عنه قال شهدت علي هو يخطب ويقول يقول سلوني سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل أمزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل؟ وهذا الأثر إسناده صحيح لمن ينظر في رجاله. وقد أخرجه أيضا الخطيب والبغدادي من طريق عبد الرزاق في كتابه الفقيه والمتفق. وهذا الأثر قد جاء من آخر بلغة آخر.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 رجل فقال له من الذي من من الذين بدلوا نعمه الله كفره وأحلوا قومهم دار البوار فقال علي منافق قريش وهذا سنده صحيح ايضا وهنا اراد المصنف ان يستشهد بقول علي هذا على انه كان من اعلم الصحابه بكتاب الله وقد قال بنحو هذا القول كما سوفيات ابن مسعود ايضا رضي الله عنه أنه أي يعني أيضا صرح بأنه وأعلم بكتاب الله من غيره وهذا ليس فيه تسقيط النفس ال عنها وليس من باب تسقيط النفس المنهي عنها بل من باب ااا أداء الأمانة إسداء الأمانة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 العلماء ولم يبق منهم إلى القليل فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا فلا بأس على العالم أن يدل الناس على ما عندهم من العلم وليس هذا من باب الرياء ما قد وليس هذا من باب أيضا تسكية النفس فعليك يخشى كان يخشى أن يموت قبل أن يؤدي ما عنده من العلم فقال سالوني سالوني قبل أن تفقدون وسالوني قبل أن لا تجدوا غيري فتسألوه هذا من فقهه ومن علمه ونجاباته رضي الله وأيضا يعني استطرد المصنف في بيان فضل عليه في علمه بتفسير القران وفي علمه بقراءه القران وقد بين هذا بالتفصيل الذهبي في كتابه طبقات القراء وقال رحمه الله تعالى كما في الجزء الأول المجلد الأول من طبقات القراء والتي قد بمركز الملك فيصل في والدراسات الإسلامية في مجلدين كبيرين فجاء في الصفحة الثانية والخمسين من المجلد الأول ترجمت عليه وقد عده الذهبين في المرتبة الثانية في الطبقة الأولى بعد وصنها كما بينا فقال الذهبي قد قرأ كثيرا من كتاب الله في أيام النبي صلى الله عليه وآله وكل القرآن هل قرأ علي القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعضه مشهور أنه لم يقرأه كله على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ بعضهم ولكن جاء انه قد جمع القرآن كاملا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ايضا فيه رد على غلاف الروافض الذين يدعون أن عليا عنده من القرآن ما لم يكن عند الصحابة فكيف وعليل لم يجمع القرآن كله المثبت في المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل جمعه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المشهور فكيف يزيد عليه فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه علي بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه قال ما رأيت احدا أقرأ من علي فضيلان وأبي عبد الرحمن السلمي ويسمى عبد الله بن ربيعة ومن من كبار الاخذين عن علي في القرآن وقرأ القرآن كاملا على علي وأخذه عنه رواية وعن عنه أخذه عاصم عاصم ابن النجود أخذ عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن عاصم وعن عاصم أخذ حفص فمن هذا وإسناد الرواية المشهورة رواية حفص عن عاصم حفص عن عاصم ابن أبي النجود أو ابن بهتلة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وأبو عبد الرحمن السلامي لم يقرأ على علي فقط يقرأ على علي وقرأ على ابن مسعود أيضا وقد ذكر هذه الرواية رواية ما رأيت أحدا أقرأ من علي أيضا أشار ذهبه لما جاء من رواية عاصم ابن نجود عن أبي عبد الرحمن السلمي. وايضا ذكر الذهبي عن ابي بكر بن عياش انه روى عن عاصم بن ابي الماجود انه قال ما اقرا ان احد حرفا الا ابو عبد الرحمن السلمي وكان قد قرأ على علي رضي الله عنه فكنت ارجو من عنده فاعرض على زر يشير الى زر بن خبيش وكان زر قد قرأ على ابن مسعود فقلت لعاصم لقد استوصقت آه. يعني لما آه قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي وكان أبي عبد الرحمن قرأ على علي ثم كان يعود من عند أبي عبد الرحمن، فيعرض قراءته على زر، على زر ابن خبيش، وكان زر ابن خبيش قد قرأ على ابن مسعود، فقال أبو بكر ابن عياش، يعني مادحا صنيع عاصم، لقد استلصقت، أي زدت الأمر ثقة بقراءتك على أبي عبد الرحمن السلمي وعلى زر كذلك، حيث إن أبو عبد الرحمن قرأ على علي وزر قرأ على ابن مسعود بذلك جمعت بين القراءتين أو استوصقت من صحة القراءتين وقد جاء يعني عن الشعبي أنه قال لم يجمع القرآن أحد من الكلفاء الأربع إلا عثمان وهذا القول صح عن الشعبي لأنه كما قال الذهبي يرده هذا الأثر الذي جاء عن عاصم أبي النجوة والذي رواه عن أبي عبد الرحمن السلام ويعني جاء هذا الأثر عن الشعبي بوجه آخر أنه قال قبض أبو بكر وعمر ولم وعلي ولم يجمع القرآن وهذا فيه نظر. فيه نظر بالنسبة إلى بالخصوص لأنه قد ثبت من أوجه أخرى كثيرا أنه قد جمع القرآن كاملا وأنه قد أقرأه لمن بعده وكان أشهر من قرأ عليه كما بينا أبو عبد الرحمن السلام رحمه الله تعالى قال الله تعالى ثانيا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هو الله ابن مسعود ابن غافل البذلي وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم وقال من أحب أن يقرأ القرآن غض كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن, ابن أم عبد وفي صحيح البخاري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 ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه نبل لركبت اليه هذا هو الصحابي الثاني الذي اختاره المصنف كمثال للمشتهرين بالتفسير من الصحابه وقد أحسن بلشة الاختيار إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بتفسير وتأويل كتاب الله ولذلك يعني قد جاءت في فضائله فيما يتعلق بالقرآن الكثير فمن هذا ما قد قاله له النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن إنك لغلام معلم أي أنك يعني ملهم العلم ومتلقي للعلم على أحسن الوجوه، وكذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزله بل يقرأه على قراءة ابن أم عبد هذه شهادة هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ابن مساء وقد أخرج هذا الأثر أحمد في مسنده مختصرا عن عن بسند صحيح عن أبي بكر وعمر أنه قالا أو أنه مبشر رب الله بن سعود بقولهما لقد سمعنا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه حب أن يقرأ القرآن غدا وذكره وأخرج هذا مطولا ابن خزيمة في صحيحه أن رجل اتى الى عمر وكان بعرفه فقال له ان هناك من ينسخ المصحف فغضب عمر ورتينه غضبا شديدا ثم سال من هذا فقال عبد الله يعني ابن مسعود فهدأ وسكن عمر لما علم بهذا فقال إنه أحق بهذا ف... ف... ثم قال وإني أنبئك عن هذا لقد آ... ذهبت في ليلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد... فوجدته يسمر مع أبي بكر في بعض أمور المسلمين ثم خرج وخرجت معهما فمر فمررنا على المسجد فسمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود يقرأ فقال عندئذ من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فقال عمر الله لا ابن مسعود بها فلما ذهب ليبشره وجد أبو بكر قد سبقه إلى بشارته رضي الله عنه فهذا أيضا يؤكد ان أبو بكر وعمر كان يعرفان فضل عند مسعود في قراءة القرآن وأنه قد زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكية صريحة وأيضا مما يؤكد هذه التسكية أن قد ثبت في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما أحب أن يسمع القرآن أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه فقال فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمع من غيري فقرأ عليه بن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد ور بك على هؤلاء شهيد فلما وصل إلى هذه الآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزبك وكفى ثم رفع ابن مسعود بصره فرأى الدموع قد نزلت من عينين النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الايه هذا يدل على فضيلة ابن مسعود في قراءة القرآن وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع قراءته ومن ثم وبعد كل ما سمعناه من التسجيات ومن تسكيه ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم لا جرم أن لو حق أن يقول والله الذي لا والله الذي لا إله غيره ما انزلت سوره من كتاب الله إلا وأن أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأن أعلم فيما فيمن أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه هذا الأثر أخرجوا البخاري ومسلم في صحيحهما، ولذلك كان من الذين يعتمد عليه في تفسير كتاب لمن الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.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 لما نرى من دخوله ودخول, ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه قال فيه فذيفا ما أعرف أحدا أقرب هديا وسبتا ودلا للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد هذا في ذكر المزيد من الفضائل هذا الصحابي الجليل رجل الله عنه هو أحق بما دها وكانت من شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن البعض أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما قد قاله أبو موسى الأشعري فيما أخرجه البخاري ومسلم. وأيضاً كان من شدة قربه للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرسي على اتباعه صلى الله عليه وسلم كان أقرب الصحابة كان أقرب الصحابة هدياً وسمتاً ودلاً للنبي صلى الله عليه وسلم و وكذلك كان يختص بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان هو الذي يحمل أن علينا والطهور الذي يتوضع به النبي صلى الله عليه وسلم و ولذلك يعني من شدة ملاصقته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحسن أن أخذ عنه أن أخذ من كلامه ومصداقا لهذا ذكر المصنف الشيخ في صحيحه هنا أن من تأمل كلام ابن المسود <تصفيق> الذي أخرجه مسلم في صحيحه في قوله من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن لا يعني قصة المسجد إلى آخر الأخر قال الشيخ نوسيم لو قرأتهم تقول هذا لو قرأته لا لو قرأته تقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج من مشكات النبي وهذا من إيمان شدة فرسه رضي الله عنه أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يلتزم هديه وأن يتبع أسره وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه طبقات القراء إذن مسعود في المرتبة الرابعة من الطبقة الأولى بعد عثمان وعلي وأبي فجعل عبد الله في المرتبة الرابعة وقال رحمه الله تعالى كان عبد الله رأسا في تجويد القرآن مع حسن الصوت نعم الله العالمين قال رحمه الله تعالى بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة وثلاثين ودفع ودفن بالبقيع وهو وهو ابن بضع بضع و70 <تصفيق> <تصفيق> هذا الاثر الذي اشار اليه مصنف في كلامه قد اخرجه احمد في فضائل الصحابه والفسوي في معرفة التاريخ و ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وابمساعدة في الطبقات والبهيقي في المدخل إلى السنن من طرق عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى عن حارثة ابن الحارثة ابن الحارثة ابن مضرب وحارثة من من التابعين. أنا قال قرأ علينا كتاب عمر أني بعثت إلى أهل الكوفة عن عمارا أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وإن وإنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا بهما وهذه وهذا فيه تسكية أخرى من عمر لابن مسعود تسكية الأولى ذكرناها في الأثر الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن والذي بآخره الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا فنقرأه على قراءة ابن في أول الأثر زكى عمر وفي أول الحديث هذا زك عمر ابن مسعود بما سمعناه وهذه تسكية أخرى من عمر ابن مسعود وبلا شك عمر هي الأفضلية في في ترتيب الأفضلية أفضل من ابن مسعود بلا شك إن عمر هو أفضل الصحابة على إطلاق بعد أبي بكر فلما يقوم عمر بالتسكية ابن مسعود قجات والتسكية من من من فاضل وقجات والتسكية من من هو أفضل بلا شك من عمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا يدلنا على ان الثناء على من يستحق الثناء من اهل العلم ومن طلب من طلبه من العلم ومن دعاه الى الله هي سنه معروفه عن النبي صلى الله عليه واله وعاله وصحبه رضوانهم وما حدث من ان عم من عثمان قد عزل عليا بعد ذلك عن الكوفة أمره بالرجوع إلى المدينة كان هذا كان هذا اجتهاد من رضي الله عنه ولم يكن هذا ناشئا عن بغد من عثمان ابن مسعود كما يصور الروافد الملاعية و ويرجع فيما يعني يتعلق بالفتنه التي حدثت في زمن عثمان إلى كتاب العواصم من هنا القواصم لأبي بكر يعني للقاضي أبي بكر من العربي المالكي تعالى. وقد علق عليه الشيخ محمد بن الخطيب رحمه الله تعالى بتعليقات قيمه بيين بي بي بي فيها وها جاء من روايات فيما يتعلق بالضغينة التي حدثت بين ابن مسعود وعثمان حفظهم الله عنهم خيسوا دعوا أن عثمان قد ضرب ابن مسعود حتى كسر اضلاعه هذا كذب على عثمان بلا شك كما ذكر الشيخ محمد محمد الدين الخطيب في تعليقه على العواصم <تصفيق> <تصفيق> وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود واليا لعمر على أموال الكوفة وسعد بن أبي وقاص واليا على صلاتها وحربها فاختلف سعد وابن سعد مسعود على قرض استقرضه استقرض سعد فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود إلى هنا لا يوجد بين من رسول وخليفته إلا الصفر فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي لم جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه المصحف يجمع أصحاب رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله على, رسول على, على رسوله صلى الله عليه وسلم يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرضة الرسول عرضت على رسوله صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نيقط به وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يودوه ابن مسعود الحالتين يعني إلى أن قال وعلى كل حال ان عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه غضائه كما ادعى الراف وبقى, وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته بإمامه الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعه هذا ثبت بسند صحيح من طرق كثيرة عن ابن مسعود أنه كان يعني أنه هو الذي قال إن خيرهم في يعني بعد موت عمر كان الصحابة قد أجمعوا على اختيار عثمان خليفة لهم بعد موت وبعد مقتل عمر رضي الله عنه هذا ثبت طرق عديدة عن علي عن ابن مسعود رضي الله عنه وفيه إحباط لقول من ادعى أن ابن مسعود كان يمبض عثمان رضي الله عنه كما هذا القدر كفاية صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ولو أسأل نجيب عن سؤال أو سؤالين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 وضغط في الخارج وكل ما أقول شيء أو أنصح من شيء واجه بالسخرية والاستهزاء بدرجة أني في الفترة الأخيرة أحس, أحس بنوع من الفزن ولا أكاد أخالط أحدا وبدأت أخاف على نفسي في هذه البيئة فبماذا تنصحني وبارك الله فيك وكيف نجمع بين قبول خبر الثقة والعمل به؟ وبين حلف المدعي عليه على مصطلح ادعاء هذه الثقة. <ككا> <كا> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <كا> وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دام. أما بعد. فأقول إجابة على سؤال الأخ السائل لك الاسوه الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي من قبله من الرسل فقد اوذوا بأكثر, بأكثر من هذا فصدر و.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 قد عزى ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وأكثر من موضع وأمروا بالصبر على ما يلقاه من الأذى من قومه ومن المدعوين فقال له سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزب من الرسل ولا تستعجل لهم وقال سبحانه فاصبر إن, و... إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقرون. ويعني و... إن كنت يعني قد تعلمت العقيدة السوية عقيدة السلف الصالح. وأذيت في سبيل التزامك بهذه العقيدة فأنت على خير إن شاء الله تعالى وتسأل ربك العافيه وأم كنت تؤذى لأسباب أخرى لا تعلق لها بالتزامك بعقيدة السلف ومنهج السلف وبهدي السلف وبما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أعلم أن هذا الأذى ليس لأنك على الحق، لأن هناك من أصحاب البدع والاهواء، ممن هم على معتقد ومنهج الخوارج، أو ممن هم على معتقد ومنهج بعض الفرق البدعية والأحزاب البدعية يذونه، يذونه من قبل أيضا أهليهم وزويهم، ولكن هذا الأذى ليس في سبيل الله. بل في الغالب عذر الله وإيقن يكون هذا الأذى من من قبيل التنكير. بلاء التنكير. أن البلاء على ثلاثة أنواع. إحنا بلاء تمحيص وبلاء تكفير وبلاء تنكير. نعيذك من بلاء التنكير. والشاهد يعني أنا الذي أنصحك به أنك تصبر عملاً بأمر الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك تزأل ربك الثبات أن تدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأن تتجنب المجادلة بالباطل مع هؤلاء فلا تدخل نفسك معهم في المراء ولا كذلك ترد على من يسخر منك منهم بل تعمل بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأعرض عن هؤلاء الذين يسخرون من السنة ويسخرون من المرهج السلفي ولا تشتغل ولا تأبه بهم واسأل, لهم واسأل الله لهم الهداية ولا تحزن والله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون وكذلك اه قال سبحانه لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لا يؤمن بهذا الحديث أسفا ف... نعم. نعم. إن وكذلك كان ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصص السابقين من الرسل والأنبياء على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه في كتابه تعزية له وشدا لأزره أن يصبر كما صبر أولو العزم من السابقين من الرسل أنت لك الأصوة أيضا في هؤلاء وإن كنت يعني تخشى على نفسك الفتنة في هذا المكان وكان عندك القدرة على الهجرة إلى غيره وعلى تركيه فلك هذا لك أن تفر بدينك من الفتن طبعا. وأسأل الله أن يثبتك وأن يهدي قلبك وأن يصرف عنك الفتنة المضلة ما ظهر منها وما بطن في السؤال الذي يليه ذلك. يقول السائل جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل استطيع, هل أستطيع ان ألبي الدعوة التي الدعوه الى فرح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 يعني أنت أجبت نفسك وكان المكان وهذا ليس فيه منكرات فما الذي يمنع بل يستحب لك والقد يجب كانت الدعوة إلى وليمة الورساز وليس فيها منكرات يجب عليك الإجابة كما جاء من حديث ابن عمر في الصحيح أنه لم يجب الدعوة قد عصى قد عصى... قد عصى الله ورسوله. وكذلك كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أنهم لم يجب الدعوة إلى الوليمة فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه والآله وسلم. في أسئلة أخرى؟ نعم أقصد أنا ختمت قصدي يعني هو العرس نفس العرس يعني خصصونه هو في منكرات العرس هذا العرس فيه منكرات لكن خصصونه يوماً خصصون يوم اللي فقط خصصونه يوماً فقط يعني رزيح يحضر يوم لا زل ليس فيه هو غير هو هذا العرس نفسه اللي أتيه عن هالجزء المم كله وفي منكرات لكن خصصونه يوم فقط بس نعم يعني هنا أحد إخوانكم من ليبيا ولا زيعارف الذي رزيح تفضل زيادة من الدعوات أو الحفلات يقول ان إنهم يعني يرتكبون المنكرات في مثل هذه الدعوات ولكنهم يخصصون يوما واحدا لا ي... لا ي... لا ترتكب فيه المنكرات أنا قلت يذهب في اليوم الذي ليس فيه منكرات أما بقية الأيام لا يذهب التي فيها المنكرات هذا واضح يعني لا يحتاج ليش السؤالين وفات في بعض ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاك الله خير